50 languages. 25 25 qalim fil madina fi al madina s الى محطه القطار اريد ان اذهب إلى القطار س ايربورتم سكو سويغواغ المطار اريد ان أذهب إلى المطار س قالي إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة فكزالم كيف أصل إلى محطة القطار كيف أصل إلى محطة القطار كيف اصل الى المطار كيف اصل إلى المطار قل كيف اصل الى وسط المدينة؟ كيف اصل الى وسط المدينه تاكسي سيشيچاق احتاج لسياره أجرى. أحتاج لسيارة أجرة قالم إيكارت سيشجا أحتاج لخريطة المدينة أحتاج لخريطة المدينة س حجش سفاي أحتاج لفندق أحتاج لفندق س ماشنة حافهصفي أريد أن أستجر سيارة أريد أستجر سيارة م سج هنا بطاق الااتمانية هنا بطاقة الااتمانية مخر س هنا رخصة قيادتي هنا رخصة قيادتي مقالم سيد وزبحنو داتر ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ قال لازم اذهب إلى المدينة القديمة اذهب إلى المدينة القديمة خارج قزف تشح قم بجوله في المدينه قم بجوله في المدينه قحو تشقم شق اذهب الى الميناء اذهب الى الميناء قحو في الميناء قم بجوله في الميناء سيدنا مكو وزبل مخونو ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهدة غير ذلك ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهدة غير ذلك www.50languages.com